أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عذفة الجنة للمسلم تقين رير بعيد هذا ما توعدوني كل أواب حفيظ من خشي الرحمن ذي العز ذي القذّ مولود من خشي الرحمن ذي أذن خنودا بسلام، ذلك يوم الخنود لا مجد وأزلفت الجنة كل متقّد. من خان کیما 我 o bate najholemos لكل أوعب حبيب من خالق Raaaaa <laughs> كل أوعظ <تصفيق> فنونها في وكم أهلكنا قابلهم من قبل وكم أهلكنا قابلهم من قبل منهم أشد منهم هم أشد منهم بقشا فنقروا في البلاد تَرَ لِمَنْ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى لَمَّا وَجْهُ الشَّنِيدِ وَأَلَمْ يَخْلَقْ فَلَقَ والأوض وما بينهما في أيام وما مسنا من لبوث بأُسْمِدْ وَلَا فَدِيخٌ لا ما 好 oh. کونو أصبت على ما يقولون وسبح بحمد ربي أصبت على ما يقولون وسبح بحمد وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأذبار السجود ومن الليل فتبِّحه وأدبار السجود مكان قلب يوم يسمعون الصيحة بالحق. يوم ينادي المنادي المجان قريب، يوم يسمعون الصيحة من الحق يوم الخرو. يوم تشفق الأرض عنهم سرات يوم تشفق الأرض نعلم بما يقولون نحن نعلم بما يقولون. تا فَأَمَّا تَمُودُهْ فَأَمَّا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون أما أنت عليك فذكر فذكر بالقرآن من يخاط الله الرحمن الرحيم أهل الخير. Vâng! هُنَا كُلُّ قَوِيٍّ فَتَلَّى لَهُ مِن بَطِيَّةٍ وَيَا أَفِدْ عَوْنُ قبله والمختفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ثرابيها إنا